لو شفتني ما تسمش عشان لو شفتك مش هتعيش انا بابا تسوبر في قصرتك بنفسه واللي جاي تدله لعن خذني لو ينسى في يوم نفسه بصحني النوم بلعن وش اموت انلس يدك لبسه ما يهزنش ولا ايش غلبه من دي مش حبسه نفسك بحاجة عربه الهالي معايا خوصة نعي اي كلام انا على انا عمل تحت تحكم على نفسك يا عدم يلنا ويلا على خصومه لو شفتني ما تسمش علشان لو شفتني عيش انا بغفاك خدس وما بجلس وانا بجلو اولي احكوما ما تكرش اني اللي وراه حالة بيطير فينا في انت الجرأة لو يوم وقتها سهل عندنا ده لو انت شايف انها جيبتها واجل علي اكينا مطرع ما ترسى تبقي معاها فابتع علي جلجنا لابوها يالا شبه الخيمة دي دوله عشان انا ابدا وحتى لو فكرت تيجي معانا في عليه ممنوع على محمد السعيدي مكان معروف يا حبيبي بيقولوا يعور في عيال ما الحال كلها كنا سن على الأرض ما فيش فعل وربنا ما ينش بالسونية عمنا بس تذكرت ما طاول إسم وحد ويزم مدينة لو كنت قدامي بعمنا برا عبث ردي السكينة بلعب الجولة بكمل عدت مع أمي أفندينا قصمت تنقط بعدين هنا التذكر يا خينا نسدي ما وصلنا كنا أنا ما بشوف شيء بعيد عنك من تطلع عشنا كلنا أكيل على سكر انك أحسن تجرق لي لو أدنك شنكشني كشني وشوف من عنك أي مودنا قاعد يتصنع والكل عليا مش شايف صاحبي وفي كل عينه على اللي في جيبي اتكشحت خلاص يا زميلي انت يا ابني وحبي لو عايز مصلحه بديني غير كده انت بتعمل لي انت كنت في شده بقيتني ده انت من بعد ما كله كاحد انا ما بقيتش بمييز واحد غلط ده يا والله ما انا <تصفيق> على مين يا سمح بالني بال واللي بتعمله حب اني ما حتش فيكم <تصفيق> انت عند اغلى الغني انت بس اللي عايش لي مش شايف غيرك يا كوي عين اللي شايف عشت جنبها أحلى سنين ده مثل صبح بنادي عدو غري بادي عدي وانت قلص مش جاي مع اغري كنتي بحدي جان على انك بنتي ماليش ريكي حياتي عصام صصف المجال وقريمو ضعب يمطي اتقارن بي يجي البلد برضو على ديمو بالبس على الساحي عدي يموت دي ديب على طرش الجيد ويرجعلكو بالحق بجارج نبطاها ومع ازوليه شكرا بلدنا محمد كلنا الجول نادر محكم واسمه لشان دورنا وكله بيحلق فيه يديا دي مبترحة مش رخوي وحسني في ايده كلام سيد السعير معروف الواق يا رب فكت يا عليم هو سند هاي شغلة ويا خالط لو سولت تمت في الحال لو كت معاي بقى انت في ورطة يبنع السور. ما B B B B B من B B B B B